الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كف أحفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس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 وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل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 فما لها أولئك القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنات فمن الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ طع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا منن بيّة طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله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 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَنْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَرِمَهُ الَّذِينَ يَسْتِينَ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 وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةٍ يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ منها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا وَإِذَا حُوِّيتم بتحيةٍ بحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا